وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم الآئي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم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 ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليماً يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً, ريحاً وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار, وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتري المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قنوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثربنا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة, يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون إلا فرارا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 تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأمسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا, أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وَإِذَا جَاءَ لَحْظَابَ يَوْدُ لَوْ أنهم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَطَجُوا إِلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِلَّا إِيمَان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 وقذف فِي قلوبهم الرعب فريقا تقتلون تَقْتُلُونَ فريقا وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وديارهم وَأَوَرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا الله على كل وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قديرا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قل وان كنتم تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالي لامتعكن واسرحكن سرحا جميلا وان كنتم تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات فَإِنَّ اللَّهَ عَدَلُ يُحْسِنَاتٍ مِّمَّن كُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ منكن بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا اوتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي نستم كاحد من النساء اتقيتن فلا تخضان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج جاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهبانكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما إتلا في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا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 وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله وحقاً تخشى فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي, لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولا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 وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتوهن من قبل ان تمسوهن فما من عده فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي ان احلنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجر معك وامرأه مؤمنه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 لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدن بهم من أزواج ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين انه ولكن اذا دعيتم فادخلوا ولكن اذا دعيت فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متى فاسألوهن من وراء حجاب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 لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي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 فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله وفورا رحيما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 ملعونين إنما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد السنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله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 وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّ مَا أَتَانَا سَادَتُنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضَافِعِينَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِهَا